من صيام أو صدقة أو فإذا أ ي موسوعه فمن النابلسي ت س ر من ل د ي فمن ل ع ي و م الاسلاميه 「そして私たちはこの世を去ることについて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞くこといつくいつくい ف موسوعه ا النابلسي أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ا للعلوم الاسلاميه م ق و م you、uh -huh.